كانت الجناية على الموروث موجبة للمال اصلا أو كان الموروث الذي هو المجني عليه قد عفى على مال قبل موته ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهم لأن المجني عليه في الأول عفى على مال جلي عليه ثم على افا على مال ثم صارت الجنايه فصارت الجنايه هذه المقدره بمال للسيد الت اليه بالميراث من المجني عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل وجدت في سروالي نجاسة قد خرجت بسبب الحكة ولم اعلم بها الا بعد العشاء ولم ارها في اول النهار فما حكم صلاتي في ذلك اليوم صلاتك صحيحه والحمد لله لان المرأة اذا صلى ثم في اثناء الصلاة او بعد الصلاة وقع على نجاسه في بدنه او ثوبه فصلاته صحيحة يقول السائل: باع رجل ثمره قبل نضجه ودفع المشتري الثمن كاملا وعند الجني رفض المشتري أخذه بحجة تدني الأسعار وطالب بنقوده فهل هو من حقه؟ أصلا لا يجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الحال فان تركه حتى بدأ صلاحه بطل البيع البيع غير صحيح فان كان البيع كان بعد بدو الصلاح ثم حصلت جائحة مضر فتلزم وضع الجوائح وان كانت هذه ليست بجائحه وانما هو تدني في الاسعار ونحو ذلك فليس للمشتري الامتناع عندها بقيه القيمه لانه فرق بين ان يكون اولا البيع بعد بدو الصلاح او قبله فان كان قبل بدو الصلاح بشرط البقاء الى الصلاح فالبيع غير صحيح ولا يجوز وان كان البيع بعد بدو الصلاح لكن حصل كائحه حصل رياح افلتت الثمره او عنطار او حر شديد او برد شديد فتأثرت الثمرة تأثرا عموما عاما فهذه الحال توضع الجوائح ما يلزم المشتري الا كما يقرر اهل الصنف مقدار الجائحة من القيمة أما إن لم يكن هناك جوائح وإنما تدمي في الأسعار فالأسواق بيد الله جل وعلا يرفعها ويخفضها ولا يصغل للمرء إذا اشترى شيئا ما ظن أن السعر سيرتفع فإذا به ينخفض ما يملك الرجوع عن الشراء يقول السائل أتيت محرما بالحج من جدة وقمت بطواف القدوم وعند وصولي إلى مكة ذهبت محرما إلى عرفة ووقفت بعرفة حتى الغروب ولكن أصابني جفاف شديد في حلقي وإرهاق وتعب فلن أستطيع إكمال مناسك الحج وعثت إلى جدة هذا ما يسع له التراجع عن نسكه لان من دخل في النسك لا بد ان يتمه او يكون محصورا فيتحلل بدم ويخرج من النسك وهذا ما حسر مناسك الحج بعضها ادى الركن الاول الذي هو نية الدخول في النسك وأدى الركن الثاني الذي هو الوقوف بعرفه وبقي عليه ركنان من اركان الحج هما الطواف والسعي ووقتهما موسع وعليه فديه ما ترك من الواجبات وهو لا يزال على احرامه بالحج فإن كان أبطله بجماع فعليه إتمامه حتى لو أبطله وعليه هدي بدنة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعليه فدية ما ترك من الواجبات وعليه القضاء من قابل فهذا أخطاء أخطأ كثيرة وفي كل خطا فدية ثم هو أبطل حجه إن كان متزوج وجامع زوجته وإن لم يكن جامع زوجته فهو على حجه وعليه أن يكمله بالطواف والسعي وعليه فدية عن ترك ما ترك من الواجبات كالمبيت بمزدلفه والرمي الجمار والمبيت يمنى وطواف الوداع هذه الواجبات عن كل واجب من الواجبات هدي وعليه الطواف والسعي ويتم حجه وان كان جامع خلال هذه الفتره فقد ابطل حجه وعليه القضى من قابل وعليه بدنه وعليه المضي في حجه هذا الفاسد واستكمال ما ترك من الواجبات بالهدي يقول السائل هل يجوز للشاهد أن يأخذ شيئا مقابل شهادته هل يجوز للشاهد أن يأخذ شيئا مقابل شهادته هذا فيه تفصيل إن كان من أجل أداء الشهادة فلا يجوز له يقول أنا ما أجي الشهادة إلا بكذا هذا حرام عليه ولا يجوز أما إن كان ما يأخذه من أجل تعطيله عن عمله فمن حقه أن يأخذ إجرته فأن يكون مثلا هو أجير أو موظف ويلزم على أداء هذه الشهادة أن يخصم عليه راتب يوم أو يخصم عليه مستاجره ما يعطي عدر ذلك اليوم أو يكون هو يعمل يوميا يكتسب ويأكل وإذا لم يعمل في ذلك اليوم ما وجد شيئا ياكله يقول يا أخي أنا عندي شهادة لكن أنا أنزل للسوق إذا صليت الفجر أنزل للسوق وأركزك واطلب من الله الرزق أحمل لي هذا وأقضي حاجة هذا وهكذا فأحصل على في نهاية الضحى عند الظهر كذا أحصل على مبلغ من الريالات أشتري بها طعاما لي ولأهلي ومعنى أن إذا ذهبت معك للمحكمة سأجلس بالانتظار على الكرسي من الصباح إلى ما الله به عليم ما ادري متى يقل القاضي ادخل فيترتب على هذا تركي التكسب ذلك اليوم فتكسب ذلك اليوم تعطيني إياه وأروح معك وإلا يا أخي الله جل وعلا يقول ولا يضر كاتب ولا شهيد أما أن تحبسني لأجل ودي شهادتك ثم أذهب إلى أهلي ما معي شيء أنا وياهم جياع لا لا ضرر ولا ضرار هذا من حقها أن يطالب أو كان تأدية الشهادة يحتاج الى انتقال من مكان إلى مكان أو تعطيل عمله أو يحتاج إلى انتداب أو يحتاج إلى مصاريف أو نحو ذلك من حقها أن يطالب بهذا وأما أن يقول أنا لا أود الشهادة إلا تعطيني كذا هذا حرام عليه ولا يجوز يقول السائل هل تغطية الوجه للمرأة عند الرجال الأجانب سنه أم واجب تغطية الوجه للمرأة عند الرجال الأجانب واجب من واجبات الشرع لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم الآية ويقول تعالى وليضربنا بخمرهم على جيوبهم والخمار من اعلى الراس والجيب هو فتحه القميص الذي يدخل منه الراس تضرب من فوق الى الجيب فتغطي الوجه وفتحه القميص ويفسر هذا السنه تقول عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه المرأة المحرمه مامورها لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فإذا كانت في حال الاحرام تغطي وجهها عن الرجال الأجانب ففي غير حال الإحرام من باب اولى والوجه هو محل الزينة ومحط نظر الرجال وهو الذي يتطلع إليه الرجال فيقال المرأة جميلة بوجهها وقبيحة بوجهها والله جل وعلا يقول ولا يضربنا بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ينهى جل وعلا المرأة ان تضرب خلخال بخلخال هذا خيل الرجلين من هي ان تضرب برجلها لئلا يعلم الرجال ان عليها خلخال فاذا كانت معمورة باخفاء الخلخال وعدم اظهار صوته وتبرز وجهها ما يليق هذا يقول السائل والدتي في العدة حيث توفي زوجها وتنتهي عدتها في شهر سته فهل يجوز لي ان اسافر بها الان ومن ثم ترجع وتكمل العدة لا يا اخي المعتده يلزمها ان تبقى في البيت الذي اتاها فيه نعي زوجها ولا تسافر خلال العد العدة الا اذا كان هناك ضرورة قصوى فتشرح لطالب العلم ويرى هل يباح هذا او لا يقول السائل توفي الوالد في شهر جلعجة صام 20 يوما قام قاصدا من رمضان وكان العذر شدة المرض فماذا ترون ليس عليه شيء والحمد لله ما دام انه افطر من رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى توفاه الله فليس عليكم شيء نحوه لا قضاء ولا اطعام وانما يتعين القضاء او الضعام اذا امكن القضاء ولم يقض كان يكون مثلا مريض في رمضان وافطر ثم شفي في شوال وبالقاده وبالحجه وامكنه ان يقضي لكنه ما قضى ثم توفي في ذي الحجه او في محرم في هذه الحال يلزم قضاء ما عليه اما بالصيام او بالاطعام عن كل يوم مسكينا. يقول السائل هل زوجة المتوفي خلال العدة لا ترد على الهاتف ولا تغادر الشقه الى شقه اخرى في نفس المنزل الى احد ابنائها نعم ترد على المتكلم سواء كان بالهاتف او عند الباب او دخل عليها في البيت وهو من اقاربها لا شبهه ولا محظوره في هذا او مثلا اضطرت من انتقال الى المستشفى للطبيب فتكلمه او احتاجت الى الانتقال للمحكمة لتكليم القاضي في امر ما او كتابة العدل من اجل كتابة توكيل او نحو ذلك او جاءها كاتب العدل في البيت فتكلمه ولا حرج في هذا والحمد لله انما الحداد هو تجنب الزينة وعليها لزوم بيتها اذا كان البيت مثلا مكون من عماره فيها مجموعه شقق فهي تنتقل من شقه الى شقه لانها عباره عن بيت واحد اذا كانت هي واولادها مثلا في هذه العماره المكونه من مجموعه شقق فانها تنتقل من بيت الى بيت ولا حرج عليها ولها الخروج لما لا بد لها منه كالخروج للمستشفى والخروج للمحكمه والخروج لكتابة العدل لكن لا تخرج للزيارة الشيء الذي ليس بضروري أو تخرج إلى السوق لشيء ضروري لها من حاجتها الضرورية ولا تجد من يحضرها لها أو تستحي من تكنيف شخص باحضار هذه الحاجة مثلا فتخرج إلى السوق نهارا لا ليلا وعليها اجتناب الجينة والجناب الطيب والجناب الكحل والجناب الحنة كل انواع الزينه الظاهرة او الخفية تجتنبها يقول السائل هل يجوز ان اترى بإزار ملون نعم يجوز الا عند الاحرام بإزار ورداء ابيضين افضل لكن لو احرم بإزار ملون او برداء ملون ازرق او احمر او اسود او مقلم او نحو ذلك فلا حرج في هذا والحمد لله الا ان الابيض افضل يقول السائل هل صلاه النافله في البيت الحرام لها اجر كما للفريضه بمئة الف صلاة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 النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ولم يخصصها بالفريضة ولم نافله والنافلة حتى إذا كانت في البيت فهي مضافة لأن الصحيح إن شاء الله أن المضافة في مكة كلها وليس التمضافة في المسجد هذا شرفه الله وإنما في سائر بقاع مكة داخل الحرم لأن الله جل وعلا سمى مكه كلها المسجد الحرام كلها المسجد الحرام والصلاة فيها مضاعفة الفريضة والنافلة وسواء كانت النافلة في المسجد هذا أو في البيت وسواء كانت الفريضة في المسجد هذا او في غيره من مساجد مكة اذا اداها جماعة لان المسلم مامور بان يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده يقول السائل ما حكم من نام عن السفع والوتر حتى اذن الفجر متى يقضيها من نام عن وتره وطلع الفجر وهو لم يوتر فالافضل له والمستحب في حقه ان يقضيه نهارا يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر ربح يعني بعد ارتفاع الشمس بعد طلوع الشمس بعشر دقائق او ربع ساعة الى ان تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال بلحظات كل هذا وقت لقضاء صلاة الوتر ويستحب ان يقضيه اذا كان من المواظبين عليه واذا قضاه فيقضيه شفعا لا وترا، لأنهما ان يوتر ضحى، وإنما إذا كان يوتر بثلاث ركعات فيقضيها ضحى أربع ركعات، وإن كان يوتر بخمس ركعات فيستحب أن يقضيها بست ركعات وهكذا فيقضيها شفعا. يعني ركعتين ركعتين ما يوتر في الضحى وتكفيه عن الوتر في الليل ان شاء الله يقول السائل توفيت والدتي وتركت مال فقام ابي ببيع الشركه فهل يحق لي ان اطالب ابي بنصيبي من هذه الشركه ولا شك ان لك حق فيما تركته والدتك ما تركته من المال يقسم على ورثتها لزوجها اذا كان لها اولاد لزوجها الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين وإن كان لها أم وعظ فلكل واحد منهما الصدس مع وجود الأولاد ولا يسقط نصيب واحد منهم ولكنه ما يحسن أن يطالب الولد أباه ما يحسن أن يطالبه وإنما يعرض عليه ولا يطالبه عند الحاكم لأنه ما يليق أن يطالب الولد أباه ويرفع أمره إلى الحاكم وإنما يذكر له حقه إن أعطاه إياه فبها ونعمة وإلا فلعله يسامح والده خير له قل السائل وضعت مالي في بنك اسلامي في بلدي وكان اتفاقي الا يكون هناك نسبة ثابتة للربح بل بحسب الربح والخسارة ولما علمت بعد سنوات من وضع المال اكتشفت ان للبنك معاملات رضوية في اعطاء القروض للعملاء فتحدت مالي وارباحه فهل لي ان استهيد من الارباح وانفقها على نفسي وعيالي يقول انه اودع ماله في بنك اسلامي في بلده واقول اخي عليك ان تتأكد ان كان البنك اسلامي صحيح ما يتعامل بالربا وانما يتعاملون بالتجاره يشترون البضايع ويبيعونها وما يقسم الله من ربح يعطونك حقك منه وياخذون مقابل اتعابهم فهذا لا باس له واما ان كان مجرد اسم بنك اسلامي وهم يتعاملون بالربا ويوظفون الاموال الربا وربا ويعطونها للبنوك الكبار وهي تعطيهم فوائد ثم يعطونك من هذه الفوائد وياخذون نصيبهم فهذا حرام وعليك اخي ان تتاكد فالله جل وعلا تعبدنا بالمعاملات كما تعبدنا بالعبادات فلا يجوز للمسلم ان يتعامل بالربا او بالغش او بالخديعه كما لا يجوز له ان يتساهل ويهمل الصلاه والزكاه والصيام والحج وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى يدخل السوق فيسال الباعه عن احكام البيع والشراء فمن وجده يعرف تركه ومن وجده لا يعرف احكام البيع والشراء ضربه بالضره واخرجه وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا لأن من لا يعرف الحرام يقع فيه لا يعرف الربا مثلا يقع فيه ويتعامل بالربا فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في ماله وعليه أن يتأكد ويسأل من يثق به إن كانت معاملتهم معاملة صحيحة فهو ذربه حلال وان كانت معاملتهم معاملة محرمه وانما قالوا بنك اسلام للتمويه على الناس فهذا لا يحل الاسم لا يحلل الحرام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين